م و ل و ع ه النابلسي ل للعلوم ا ل د ي ي ن إ ا ك ن ع س د و إ ي ا ك موسوعه م النابلسي ق و ل ل ن ل و م ا ل ا ك س ن ا م ي ه ت ف ض ي ل تحتها ت و ر ي م د راتب ا موسوعه ا ل م ف ن ا ث ل ا ث ة أ ي ا م ذ ل ك ك ف ل ع أ ي م ا ن ك م إ ذ ا س ل ف ت م و ا ح ف ظ و ا أ ي م ا ن ك كذلك م ي ه